أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَن ٱهَادِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَعَيْنًا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يزدهم دعا إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهابا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفا يرسل السماء عليكم مدار ويمددكم بأمواب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 عن الشمس سراجا والله هو